وَجَعَلنا فيها رَواسيَ شامِخاتٍ وَأَسقَيناكم مَاءً فُرَاتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلِقُوا إِلَى مَا كنتم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 هذا يَوْم لَا يَطِقُ وَلَا يُؤذَنُ لَهُم فَيَأتَذِون وَلُ يَمَئِذِ للِمُكَذبِين هذاَا يَْوم الفَصل جَمَعنَاكُمْ وَأَوولَلين فَإِن كَ لَكُمْ كَدُ فَكِدون وَإلُ يَومَائِذِ للِمُكَذّبِين إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهِم مِّمَّا يَشْتَهُونَ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 وما اذن للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون